Book 2 Viisikymmentä kolme Thalafatun Kauppoja, liikkeitä Elmahallat Elmahallat Etsimme urheiluliikettä نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. آتي <تصفيق> ملها كوب. نبحث عن ملحمة محل جزارة. نبحث عن ملحمة. آتي <تصفيق> مابتك يا. نبحث عن صيدلية. نبحث عن Sydallia Haluamme nimittäin ostaa jalkapallon. Nuridu anashtariya kurata qadam. Nurid an nashtariya Kadam. qadam. Haluamme nimittäin ostaa meatwurstia. Nuridu an Martadilla salami. Nurid an nashtariya salami. نريد أن, نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن محل حلويات أبحث عن محل حلويات ajon أريد تحديدا أن أشتري خاتم أريد تحديدا أن أشتري خاتم Uridu tahdidan en äshteriä film. Urid tahdidan film. Aion nimittäin ostaa kakun. Uridu tahdidan an ashtari torta. Urid tahdidan an ashtari torta. Etsin kultaseppää ostaakseni sormuksen. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Etsin valokuvaleikettä ostakseeni filmiruolan. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة أبحث عن محل حلويات